وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لندع لن وَمِنْ دُونِهِ إلَهَ لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَقَّطَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلهَةً لَوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال ابن عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن يشاء الله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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وَأَتَلُّمَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي لا أجدن خيرا منها. قال بعث قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من طفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ خَبَآءً مُتَرَاكِماً وَمِنْهُ شَرَابٌ مُّتَنَوِّعٌ وَمِنْهُ أَلْوَانٌ كَذَلِكَ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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أن يقضف فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا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 وأما الجدار فكان لغلاميني مني في المدينة وكانت تحته كازلهما وكانت تحته كازلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كازهما رحمة من ربك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 حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عينها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنات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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولاك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا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 فَاعْمَلِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا